نورا بالكتاب الأعظم فلتسعدي يا نفس ولتتنعم سيري إلى الكريم الأكرم في نور آيات الكتاب الأقوام بالكتاب الأعظمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واحبابي في الله وصلنا في هذه الرحلة المباركة بفضل ومنة الله لنصف القرآن الكريم احنا النهاردة في الجزء الخمستاشر النهاردة هنتكلم عن شعارات نورانية قرآنية من الجزء الخمستاشر باذن الله سبحانه تعالى شعارات قرآنية تنور قلوبنا وتشحذ عزائمنا وتقوي همامنا في العمل الصالح وتوصلنا لربنا يا جماعة اسوأ انسان هو الانسان اللي بيدفع عمره تمن الفهم ما تدفعيش عمرك تمن انك تفهمي ما تدفعيش عمرك انك تدخلي في تجارب كتير فشلة عشان في الاخر تعرفي مفاهيم كانت لو عرفتها وانت صغيرة كان زمان حياتك يعني كان زمان يعني ممكن تبقى انت بقى بتستقبل الحياة بفكر تاني وبوعي تاني اجماعة القرآن بيوفر عمرنا القرآن بيدينا الخلاصات زي ما ربنا قال ويعلمكم الله ولله المثل الاعلى زي ما الاب ب الحياة رشدتات النجاح والسعادة في الحياة اللي لو الابن عرفها وسمع كلام ابو فيها هيوفر عمره في الانطلاق نحو السعادة والنجاح ربنا بيعلمنا تعالوا ما نشوف شعارات النهاردة الشعار الاولاني اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة احساس رغيب احساس اللحظة اللي في يوم الايام اللي انت هتستلم فيها صحفتك صوت وصورة وانت هتقفي قدام صحفتك اربعين سنة بتتفرجي على نفسك تاني بتتفرج على لحظه موتك بتتفرج على انت وانت بتموت قلت لا الله ولا لا وكنت شاكك ولا موقن على اليوم اللي انت بلغت فيه مكلف بتتفرجي على نفسك وانت شغاله في الدعوه على نفسك وانت بتقوم الليل او قاعد جلسه الضحى بتتفرجي على نفسك وانت نايمه وضيعتي وقت في النوم بتتفرج على نفسك وانت بتستعد لرمضان بتتفرج على نفسك وانت بتقصي ربنا او انت بتخطط للمعصيه الرسول عليه يقول في حديث في صحيح الترغيب والترهيب يجمع الله الأولين والآخرين إلى ميقات يوم معلوم قياما شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء أربعين سنة لما الحشر بيتم الناس بتفضل وقفة أربعين سنة بيستنيها بدء الحساب ولما بتتطير الصحف اللي هو بداية الحساب الناس بتفضل وقفة كل واحد بيقرأ كتابه كفى بنفسه اليوم عليه حسيبة لحظة رهيبة أعد للحظة دي خد بالك سيناريو حياتك هتتفرج عليه تاني بس يوم القيامة وهتتفرج... انا هتفرج على نفسي وأنا بتكلم وانت بتتفرج على نفسك وانت بتتفرجي هنتفرج على نفسنا تاني بس يا ترى ساعتها يبقى انطباعك ايه عن حياتك راضي عن اللي انت عملته ولا ما انتش راضي الشعار التاني واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورة بسماها ايت الزكاء العاطفي ايت الزكاء الحياتي اللي علماء الدنيا قالوا ان 20% من نجاح الانسان في الحياة متوقف على زكاءه الدراسي يعرف يجمع ويحسب ويحفظ 80% من نجاحه ومجده في الحياة على حسب الزكاء ذكاء حياتي الذكاء العاطفي اللي عنده ذكائه في الحياة من ذكائه في الدراسه دي ايه زكاء عاطفي ذكاء فعال يا جماعه دي ايه الناس الناجحه دايما الناس الناجحه واقفه في اشكاليه ما بين حاجتين ما بين علاقاتي واصحابي وحبيبي وما بين نجاحي انا عشان انجح عايز اقعد اذاكر عشان انجح عايز اسافر عشان انجح عايز اقدم ماجستير ودكتوراه عشان انجح عايز احترف على صغر من صغور الدعوه او صغر من صغور الدنيا النجاح عايز انطلاقه والصحبة عايزة صهر ووقت حلو وفرفشة فدايما الانسان الناجح اصحابه بيبصول انه اناني اصحابه بيبصول انه بيشوف مصلحته بيسيبهم وبيشوف ان دي مش دي المجدعة ولا الرجولة ولا الشامة في حين ان الفكرين غلط طيب الفكرة الصح ايه واما تعرضان عنه وربنا بيكلم الناس الناجحة هتعرض عن اصحابك وحبيبك وليه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ورق مصلحة ورق خطوة من خطوات نجاحك وعايز تشوف مستقبلك ونجاحك طب اعمل ايه بقى اقول لهم انا ما عنديش وقت يا جماعة لو سمحتوا لا فقل لهم قولا ميسورة استعمل الكلام الحلو استعمل الكلام اللي ما يحسسش الناس انك بتتكبر عليهم او انك اناني وشايف مصلحتك وسيبهم او انك انت مفيش في قلبك مشاعر ناحيتهم قولهم قول ميسور ان شاء الله باذن الله خلاص انا اخلف كذا بس واعجلكم ده انت اغلى حده عندي خلي كلامك جميل ما تخسرش نجاحك ولا تخسر العلاقات الغالية في حياتك الشعار التالت ولا تقفو ما ليس لك به علم الشعار ده ج أنا لا أعلم آية في كتاب الله بعد قول الله ويتبع غير سبيل المؤمنين لا أعلم آية في كتاب الله تنصر المنهج السلفي في التفكير في الحياة والتفكير في الدين مثل هذه الآية ولا تقف ما ليس لك بي علم أصل الوقت في ناس كتير بقى عندها سلفوبيا. فوبيا من السلافية فوبيا من فكرة الدليل فوبيا من فكرة اللي انت بتعمله في الدين انت جايب دليل عن النام يا عم انتو خنقتونا يا عم انا نمت شفت حلم يا عم انا مشاعر النفسية يا عم انا شيخي قال لي السلافية جماعة فيش فيها الكلام ده السلافية بتطبق الاية دي بالحرف ولا تقف تقف يعني يقف القثر يعني ماشي خطوة ورا خطوة ورا حاجة يبقى القف الاتباع الاتباع الكامل ما تمشيش ورا ولا تقف ما ليس لك به علم اللي ما عندكش دليل من قرآن وصنة ما تمشيش ورا يعني انت يوم الايامة ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمعة والبصر والفؤادة كل اولئك كان عنه مسؤولة كل اولئك يعني سمعك وبصرك كانوا عنك عنه اللي هو انت مسؤولة سمعك وبصرك هيتسألوا عنك يوم الايامة هيتسألوا يعني ايه علاقة الاية ببعضها ان كل عمل عملته في الدين سمعك هيتسأل انت سمعت دليل على ده بصرك هيتسأل انت قرات دليل على ده الدين مش لعبه يا في ناس ماشيه في الدين ورا نفسيتها ناس ماشيه في الدين ورا الذوق والمواجيد ناس ماشيه في الدين ورا حلم حلمته ولا حلم ايه شيخها حلمه ناس ماشيه في الدين ورا دماغها نوافكرها ناس ماشيه في الدين ورا شيخ اللي يقول ويميني يمين شمال شمال لا ولا تقف ما ليس لك به علم هتتسال عن كل عمل عملته في الدين ال هتتسأل عنها والسنة هتتسأل عنها اللي انت عملته ده كان عندك دليل ولا لا ومش انت اللي تتسأل سمعك وبصرك اللي هتسأله انتم قرأتم و... و... وسمعتم دليل شرع اللي انت عملته ولا... طب المعنى التاني ولا تقفوا ما ليس لك به علم ما تعدش بقى ترقب الناس او ما تعدش تتكلم في اعراض الناس بقى وتختب ده وتطلع اشاع على ده يبقى ما تتكلمش عن الناس من غير علم طب والله يحصل يوم اليام ايه كل كلمة قلتها في عرض حد. كل كلمة قلتها في عرض حد نسأل الله العفو والعافية هيجي سمعك وبصرك وفؤدك يوم الايامة ويتسألوا يا ودن انت سمعت الكلمة دي اللي هو قالها فهو قالها لانه سمعها من مصدر موثوق وانت يعانو شف انت شفت يعني الحدثة دي عشان يبقى بيتكلم هو شاف <تصفيق> سمعك وبصرك يطلعوك كذاب فمعظم اللي انت بتقوله طبعا عشان كده الادي ولا تقفوا ما ليس لك بيا علم بتتعلق بحاجتين في غاية الخطورة الحاجة الاولانية كل عمل عملته في الدين هتتسأل عنه جبته منين دليل ولا لا الحاجة التانية كل كلمة قلتها على حد من الناس هتتسأل عنها انت كان فعلا عندك علم يقيني ودليل على انت قلته ولا لا تخيل لحظتها في العرض على الله هيبقى شكلها ايه الشعار التالت واستفزز من استطعت منهم بصوتك شعار جبار بنا بتكلم ابليس بيقوله استئلفز اللي هو الطور الصغير عارفين انتو في اسبانيا يجيبوا حاجة حمرة كده والطور ييجي يهجم يقوم المصارع الثران يعمله القماشة الحمرة يقوم الطور داخل عليها بيسموا ده الفاز يعني سهل الاستفزاز يعني هائج وما بيفكرش واستفزز يعني الشيطان اول خطوة من خطوات تدمير ابليس استفز من استطعت منهم من الشباب والبنات والرجال والنساء من الناس بصوتك قالك هو المعازف الاغاني والمعازف يما الاول خطة عند ابليس انه يحولك لفز يحولك لواحد شهوتك هائجة وخفيف وما انتش حكيم وما بتفكرش ايه طريقته اللي هي المعازف والاغاني دي اول طريقة ابليس ما بيعرفش يشتغل في مجتمع ما فيش في معازف واغاني يا جماعة ابليس دي الخطوة الاولى عنده عشان كده اول خطوة حربه بها النبي له الحديث حفلات الاغاني اول خطوة ابليس عملها عشان يفسد الارض بعد موت ادم لما تنكر في زي راعي صوته جميل هو بينزل مرة في السنة يعمل حفلة غنائية للناس وبعد كده بقى الزنا يبقى دي اول خطوة طب الخطوة التانية واجلب عليهم بخيلك يا وراجلك اجلب الجلبة اللي هي الصياح نادي على جيشك بقى هو ابليس قائد جيوش اه هو ابليس عنده جيوش اه خيلك يعني سلاح فرسان راجلك يعني سلاح مشاء ابليس عنده جيوش الجيوش دي فنى عمره في انه يبنيها الجيوش دي مدخلقاش من الاول ليه الجيوش دي 90% منها 20 انس بشر ولكن مضلين دول جيوش الشهوات والشبهات والزنا والربا والتشكيك في الدين والإلحاد والجيوش طب الجيوش مدخلاش في الأول لا الأول استفزز الأول يخليك شهواتك هائجة الأول يخليك مخمور متخضر بعد ما يخضرك بالمعازف والغناء بصوتك يوم داخل بجيوش الشهوات والشبهات يبقى دي المرحلة التانية المرحلة التالتة وشاركهم في الأموال والأولاد ربنا يعلم خطة إبليس بالزبط الخطة الربعية المرحلة التالتة شاركهم في الأموال والأولاد يعني شاركهم في الأموال شجحهم على المال الحرام شجحهم إنهم يأكلوا من حرام او حلال لأن المال الحرام بيود جهامم ويا في يعني الأولاد في تربية شارك في الاولاد شاركهم في تربيت اولادهم رب الطفل من الاول على انه يبقى فاسد ومفسد عشان كده لازم نربي عيالنا ونحميهم من الشيطان لان الشيطان بيشتغل على الطفل من وقوع عنده سنة وسنتين وتلاتة جماعة بعد الشيطان بيحاول ان هو يكون موجود في الجماعة عشان ما تذكرش الله وانت زوجتك بتحمل عشان الطفل يطلع في اول لحظة فعمره لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة الاولى طب المرحلة الرابعة وعدهم وعدهم يعني ايه وعدهم بقى ان كل الضلال ده نهايته الجنة وان هم كده بيعملوا الصح وان ده الدين الوسط الجميل وخلاص كل سنة وانت طيب رجبوا القطر وما لكش دعوا بيهم الشعار اللي بعد كده وقل ربي ادخل واخرجني مخرج صدق سعر جبار يا جماعه ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق قالك ادخلني في القبر مدخل صدق اي مدخلا عظيما كريما بدون مشاكل يا رب انا دخلني في المكان ده دخول عظيم سهل من غير مشاكل وخرجني خروج عظيم سهل من غير مشاكل دخلني فين بقى وخرجني منين اين قالك دخلني القبر وخرجني من القبر ادخلني مدخل صدق يا رب وانا داخل القبر انا عايز ادخل الاقي مل塔 هلتكت الفكنان ولي طب وخرجني من الق القرآن مستنين بيقول لي انا صاحبك القرآن يوم القيامة ولقى يا رب الملايكة وقفة بتقول لي هذا يومكم الذي كنتم توعدون طب القول الثاني دخلني مدخل صدق في الدعوة اليك وخرجني مخرج صدق في الدعوة اليك يعني ايه يا رب اهل الباطل كل شويه وقعونا ويعملوا لنا توقعنا وتوقفنا يا رب كل ورطه نقع فيها في الدعوه خرجنا منها كل فتره يتمنع فيها الدعوه افتحها من عندك يا رب طب اخرجني من ورطات الدعوه طب ادخلني افتح لنا ابواب دعوه حلوه يا رب افتح لنا قلوب الناس يا رب افتح لنا الاماكن المغلقه اللي فيها بركه لو دخلنا نشتغل في الدعوه فيها يا رب افتح لنا كل مكان يا رب ده القول التاني. طب والقول الثالث في الدنيا بقى ادخلني مدخل صدق في الدنيا واخرجني مخرج صدق في الدنيا يعني يارب الدنيا ما لانا ابتلاقات ومشاكل وامراض خرجني من الورطات اللي انا فيها خرجني من الفقر خرجني من المرض خرجني من المشاكل الزوجية خرجني من المرض النفس اللي عندي طب وادخلني أد... يا رب انا في حاجات في الدنيا نفس ادخل كل هي حلوة نفس يا رب اشتغل في شركة حلوة نفس يا رب أ... أ... يبقى عندي داخل حلو من خلال شغل في مشروع كبير و... يا رب دخلني في الفرص الحلوة اللي فيها رزق فننش في ديني طب القول الرابع. القول الرابع ادخلني في الطاعه واخرجني من المعصيه يعني يا في عبادات انا مش قادر عليها قيام الليل عليه الصيام يا رب عليه يا, يا رب في العبادات طيب واخرجني رب في معصيه مش قادر اسيبها في معصيه سر زلاني يا رب مش قادر اتخلص منها خرجني خرجني من العبودية للمواقع الابحية خرجني من العبودية للعدد السرية خرجني من علاقة محرمة غرست فيها ومش عارف اخرج منها خرجني من صاحب سوق بيشرمني مخدرات او بيضيعني ومش قادر اسيبه يا رب دخلني في الطاعات اللي مش قادر عليها وخرجني من المعاصي اللي مش قادر ان انا اسيبها الاية مليانة جماعة كنوز ولكن يعني انا قلت بس جزء من هذه الاية لان اظن إن إحنا يعني هنا انتهت الحلقة طيب البنبونية بتاعت النهاية بتاعت كل حلقة في الآخر فارتدها الكلمة اللي ربنا قالها على موسى ويهوشع لما حاولوا انهم يروحوا للخضر وبعد كده عدوا المكان بتاعه واول ما اكتشفوا ان المكان عده فارتده الارتداد ده يقولك كل فعل له رد فعل مساون له في القوة ومضاد له في الاتجاه يعني لما تخبط كرة كده بقوة للحطة ترجع لك بنفس القوة خدت بالك فارتده يعني سيدنا موسى اللي اكتشف انه هو عد المكان يعني انا اكتشفت ان انا غلطت انا ما يجيلكش احباط بقى وقعت في ذنب ما تموتش بقى ويجيلك احباط جالك شويه فطور اغطيت غ... اخترت اختيار غلط في حياتك مفيش احباط فارتد بقى بكل قوه ارجع تاني بكل قوة خلي عندك مرونه نفسية في الحياة الانسان اللي نفسيته صلبه شديده اللي قوم ما عندوش مرونه ما بيقبلش انه يغلط ما بيقبلش انه يذنب ما بيقبلش انه يفطر ما بيقبلش انه يختار اختيار غلط عادي يا عم خلاص اتعلمت طب المهم ايه ما بتروحش الحياة. تقعد نص ديات عيط وبعكات قمر جعلك فورا صد رد يبقى انت كمان خليك كده صد رد هجمة مرتدة بقى ريمونتادة كده حياتية جميلة اي يعني اخترت اختيارات خاطئة في حياتك اللي فاتت اي يعني ضيعت سنين من عمرك اللي فات المهم اللي جاي فارتد بكل قوة نرجع عشان ان شاء الله الباقي من عمرنا يبقى كل اختيارات سليمة ويبقى كل اختيارات صحيحة وما عدناش نختار اجابات غلط في ورقة الاجابة بتاعتنا اللي هي بتمثل نظيمة النجاح والسعادة في حياتنا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهل الله وخصته اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اتوبريك آنست نوراً بالكتاب الأعظم فلتسعدي يا نفس ولتتنعمي سيري إلى الكريم الأكرم في نور آيات الكتاب الأقوام نورا بالكتاب الأعظمي